يقول السائل بعض ا ل إ خ و ة يعملوا م ج م و ع ة في الواتساب وهدف هذه ا ل م ج م و ع ة هي التشجيع على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن حيث يقوم مشرف ا ل م ج م و ع ة ب إ ر س ا ل عدد صفحات من ا ل ق ر آ ن في ا ل م ج م و ع ة وذلك كل يوم ف ي ق ر أ ه ا كل مشارك في ا ل م ج م و ع ة دون م ت ا ب ع ة من المشرف وعدم تصحيح فهل يصح هذا الفعل بارك الله فيكم الجواب الحمد لله عجيب جدا وغريب دون م تصحيح ا ب ع ة ودون ت كيف ي ق ر أ كتاب الله و ي ت ل حق ا ل ت ل ا و ة كما قال الشاعر فمن العجائب والعجائب ج م ة قرب الحبيب وما إ ل ي ه وصوله كيف كتاب تقرأون وتعلمونه الناس الله ولم تتابعوهم ولم تشرفوا عليهم هل عندكم غلبه ظن أ و يقين ب أ ن كل من يتلقى منكم هذه الصفحات على ما ذكرتم دون إشراف ودون تصحيح ودون متابعة للقرآن إشراف قارئ متابعة هذا تصحيح مستحيل ف ي معروف ا هو م من ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة أ م ا ق د ر ة الله سبحانه وتعالى ف إ ن ه لا يعجزه شيء إ ذ ا أ ر ا د أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون إذا وإذا وإذا قال الأعمى كن بصيرا كان بصيرا وإذا قال الأصم كنا كنا ناطقا كان ناطقا وإذا قال للأبكم كن كن تكلم سيتكلم و ا ل أ ص م سيكون سميعا فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن عملكم هذا خ ط أ ولا بد من ن بيان مقاصد القرآن أو جل مقاصده فإن القرآن لم ينزله يخزن ليرفع في الرفوف أو يخزن في مقاصد مقاصده الله الرفوف ا ا لم جل وجل ل أو أو عز ز خ ئ أ و يترك في المساجد ت أ ك ل ه ا ل أ ر ض ويبني عليه الغبار كلا والله هذا كتاب انزله ل أ الله مبارك ليدبر العباد, العباد اياته ويعمل بما فيه فالمقصد ا ل أ و ل من مقاصد ا ل ق ر آ ن ا ل لله بتلاوته الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ت ع ب د وهذا هو فيه ا ل ق ر آ ن ف بكل حرف ح س ن ة فلا أ ق و ل أ ل ف ل ا م ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم من حرف ه ذ ه يعني ثلاثين ح س ن ة ولهذا يوصل العلماء ب ك ث ر ة م ر ا ج ع ة ا ل ق ر آ ن وكثرة ت ل ا و ت ه ل أ ن ه لا تنقضي عجائبه ولا يمل من قراءته فمن خصائص هذا الكتاب أ ن ه يتجدد بتجديد تلاوته ليس كغيره من الكتب أ ب د ا ً فهذا لا يوجد في جميع الكتب قد يوجد يعد النادر في وكذلك بعض لا لا عبرة به هذا لكنه لا الكتب المنزلة من هي كتاب وهي متعبد بتلاوتها نعم الثاني من مقاصد ا ل ق ر آ ن و ل أ ق و ل ف ل سيما من كان حفظه ضعيفا أ و كان سريع النسيان ف إ ن ه م ي ص و ن ه ب ا ل م ر ا ج ع ة أ ك ث ر ولا يكلف الله نفسا لو سعى فالتقصير وهي محمود بل هو مذموم لكن من لديه مشاغل ومصالح تتعلق بمعايشه و أ م و ر ه أ و مصالح مسلمين يعني يكتفي ع ن ي ي بما يتيسر وخير وقت لتلاوه ا ل ق ر ا قبل الفجر في الأسحار حتى لو كانت المرأة على غير طهاره وهي ق ا ر ئ ة ا ل ق ر آ ن لها أ ن تتوضا وبو تنشيط ثم بعد ذلك ت ق ر أ ما تيسر وتدعو فهي, فهي, فهي هنا راجيه ة محتسبة إذا كانت ا ويعلم ل ل منها صدق نيتها وأنها سبحانه نية بلغها الله سبحانه وتعالى القرآن صدق لصلت قدرت ودأت لو ه ذ ا فيها ح ا د ي ث ك ث ي ر ة منها إ ن م انما الأعمال ا ل ب ي ا ت و ن ه حديث إ ن م الدنيا ا ل أ ر ب ع ة نفر عبد ا ل رزقه عبد ر ز ق الله علما ومالا فهو, فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأفضل, فذا فهو بأفضل منازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق ا ل ن ي ة يقول لو أ ن لي مالا لفعلت مثل فلان الحديث نعم الثاني من مقاصد ا ل ق ر آ ن اعتقاد أ ن ه كتاب هدى و أ ن ه لا هدى أفضل مما لا مما هدى خير من هدى ولا يقاربه ولا يشابهه ل أ ن ه موثوق أ خ ذ ه جبريل صلى الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه ع ربه عز وجل واخذه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم بلا و ا س ط ة وهذا فهو مصون فهو أوثق الأسانيد و أ ص و ن ه ا و أ ع ظ م ه ا و أ ع ل ا ه ا سندا محمد عن جبريل عن ربه عز وجل هذا أ و ث ق ا ل أ س ا ن ي د فكيف تلقون صفحات على أ ن ا س الله أ ع ل م كيف يصنعون بها فهذا خطأ فاحش خطأ أ ق و ل ه ا ولا أ ج د غ ض ا ب ة ا ل أ م ر الرابع تدبره ف إ ن التدبر وهو التفهم يوقفك أ ي ه ا المسلم على ما تضمنه هذا ا ل ق ر آ ن من وعد ووعيد وذكر ا ل ج ن ة وما عده الله ل أ ه ل ه ا وذكر النار وما عده الله ل أ ه ل ه ا وتعلموا ما مالك ايها المسلم من اي فريقين انت من فريق السعاده التي لا شقاوه بعدها او من فريق الشق الشقاوه التي لا سعاده ة ب ع د ا لا سعادة بعدها فتعد العده فكيف يحصل هذا من صنيعكم يا عباد الله اتقوا الله في المسلمين واتقوا الله في انفسكم حاسبوا أ ن ف س ك م قبل ان يحاسبكم الله فيوقفكم ل أ ن ت م وهؤلاء الذين أ خ ذ و ا عنكم ولم تنصحوا لهم ل ل خ ص و م ة فيا ويل من خصب ويا ويل من فلج أ م ا م الله سبحانه بالله التدبر حول وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله فإلا التدبر هو الذي هو قوة يورث العمل ويكسب العمل بهذا الكتاب و ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ي ح ة حتى يلقى المسلم ربه سليما معافى فيا أ س ع د ه ا ويا أ ع ظ م ه ا ويا ش ق ا و ة من حرمها ف إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه ر ج ع و ن وفي الحديث الصحيح يؤتى ا ل ب ق ر آ ن و أ ه ل ه الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه س و ر ة ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران تحاجان عن صاحبهما فهذه بشاره ة من النبي صلى الله عليه وسلم هم النبي القرآن الذين الله صلى عليه لأهل ل آ والذين كانوا يعملون به في الدنيا والكتب ا ل م ن ز ل ة ا ل س ا ب ق ة هي كتب ه د ا ي ة ل أ ه ل ه ا فمن انزلها الله عليهم من أ ن ب ي ا ئ ه ورسله عليهم الصلاة والسلام بلغوا العباد ما عهد, به إليه ما عهد به اليهم ربهم فيما أ ن ز ل ه إ ل ي ه م من كتبه فهي كتب ه د ا ي ة ولكن ا ل ق ر آ ن هو مصدق لها ومهيمن عليها فهو ناسخ لها ولهذا ف إ ن الله سبحانه وتعالى قد أ خ ذ على كل نبي ورسول ان أ د ر ك محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به كما في س و ر ة آ ل عمران وفي قوله تعالى و إ ذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آ ت ي ت ك م من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به الآية قد أ م ل ى هذا الكلام عليكم محدثكم عبيد ا بن عبد الله ا بن سليمان الجابري وهذه ا ل ل ي ل ة هي ل ي ل ة الحادي عشر من ذي ا ل ق ع د ة عام سبعة وأربعمائة عشر وثلاثين وأربع وألف والموافق الثالث عشر من شهري من وسائر ق ع و2000 وبلادنا من إمارة حرسها الله دبي س بلاد ا ل إ س ل ا م من كل سوء ومكروه في الدين والدنيا وجمع الحكام والمحكومين الخواص ة والعوام على ما رضيه للعباده من دين الإسلام الصافي الخالص الذي لم ينزل الله سبحانه وتعالى سبحانه دين من على أ ح د من النبيين ولا المرسلين دينا سواه وقد قررت و أ ق ر ر واختم والله وبالله وتالله أ ق و ل ه ا ولا غ ض ا ض ة و أ ر ج ل واسال الله أ ن يبعثني عليها في غير خ ز ن ولا ف ت ن ة ان دين ا ل إ س ل ا م هو الدين الحق فاتقوا الله يا مسلمين واقبلوه ا ن ص ي ح ة م ت و ا ض ع ة من فقير أ ع م ى فقير في كل شيء فقير في, الدنيا, في الدنيا, الدنيا والدين الا ان يرحمه الله عز وجل ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فاللهم لا ت ؤ خ ذ ن ي بما يقولون ولا واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ن نبينا يا حي يا قيوم يا ي ذا الجلال والإكرام وصل الله واصحابه محمد وصل وسلم وعلى م على آله ج ع أ